إنما المؤمنون الذين إذا دكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زخفا فَلاَ تُلْقُوا إِلَيْهِم بِأَلْسِنَتِكُمْ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 الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو عنم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مقرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَأَلَمُّوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَلَمُّوا أَن ان الله شديد العقاب واذكروا ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وان يدكم بنصره وان يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا قجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 فَسَيُنْفِقُونَ غَنَمًا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ فَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ لَيُمَيِّزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ رِئَاً بَغضاً عَلَىٰ بَغضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَأتُوهُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَت سَنَةُ الأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُم فَإِذَا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِتَ وََّ فَقْلَم أَن نَ اللهَّهَا مَوْولكُمْ نِقْمَ الْمَوْولَا وَنِقْمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ وابن السبيل إن كنتم آمنتم وَمَا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَقْمَالهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِلَّا النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقَةٍ بَيْنَهَا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدباعهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 ذَلِكَ بِأََّ اللهَّه لَم يَكُم غَييرًا يَقْمًَ أََّ مَهَا عَ قَوْمِ حتىََُّ وَيير مَا بِآافُسِهِم وَأَن اللهَّ سَنِي عَّالم كَذَأ بِآانِ فِي العوْونَ والَّذينَ مِن قَبلْلِهِم كَذَّبُ بِآاتِ يظنون بهم واغرقمنا اهلا في الرون وكل كانوا ظالمين ان شر والدواه عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتَهُمْ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَه وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُم مَّا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 والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز خكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غممتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها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 واللهُ غَفُور وَقم وَإ يُريد خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانوا الله مِنْ قَبْن فَأَمكَمَ مِنْه واللَّهُ عَليمٌ خَنْكم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَقْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَقْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَكِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَايُها الْهَاجِرُ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَغْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغْضٍ